بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه ما دام كان حديثنا متواصلا عن فضائل الوضوء ومكانه الوضوء كما جاء في حديث عن حمران رضي الله تعالى عنه قال دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج الى الصلاه في ليله بارده فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت حسبك الله والليلة شديدة البرد، يعني أثناء الوضوء لما أبوت وضعه عب بباله، أبي فوق تمام، أدلوك تمام، يدني بارد واحد نحن اليوم مع مع بيتهم يبقى السريع صح الوضوء ما صح الوضوء وصل الماء ما وصل ماء ما هو سهل ماء بارد علّه الليلة شديدة البرودة والماء بارد، فيعني تدليكه بأصعب شوي، الإنسان بقشعر جسده. طب سيدنا عثمان تمام تمام عبواصل يعني الماء فقلت حسبك ويعني كفيك خلاص يكفيك أن يصل الماء والليلة شديدة البرودة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمجرد إصباغ الوضوء يعني شوف في المكانه الصحابة ما سمعوا شيء الا طبقوه ما هي شغله والله اسمعنا ايه يالله نحن اليوم اسمعنا الحديث عادي يمر معنا فاما ان طبقناه بالسنه مره نكون حسب حمله صحابه يعني وان ما طبقناه في العمر مره نقول إحنا يعني هاربي من الانبياء خلاص يا أخي اسمعنا مره ونفزنا ونكفي الكلام من الكلمه والطعام من اللقمه هذا شرع هذا ما فيه هذا فيه تطبيق دائم ما سمعوا كلمه الا وطبقوها بحذافيرها ما في عندهم شيء يخترعوا او يبتدعوا شيء من عندهم فهنا المقلدين للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جاء في حديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله يعني قد يكرم الله عز وجل من أجل إخلاصه قد يكرمه رب العالمين من أجل تواضعه قد يكرمه من أجل كرمه ففيه خصلة طيبة فرب العالمين يبلو عمله لشغلات كثيره لذلك وعدنا رب العالمين بالمسامحة إذا سامحنا لما منسامح نحن الآخري بهالخصل الطيب من أحب أن يغفر الله له يوم القيامة فليغفر لأخيه في الدنيا وسامح الناس في الدنيا يسامحه الله يوم القيامة وطهور الرجل وضوءه والماء الذي يتوضا به لصلاته يكفر الله بطهوره أو بطهوره ذنوبه بمجرد الوضوء تغفر له الذنوب وتبقى صلاته له نافلة يعني أنت الآن ما عندك ذنوب أبدا غسلت توضير كذا قال صلاتك على نافلة زيادة بعد أن غسلت ذنوبك بدأت الآن تتحمل من الحسنات أخيرا في الحديث أيضا عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه طب من فيها لسه الكلام اللسان لما عم نحكي فيه الكلمات الغيبة النميمة الكذب التكلف في أعراض الناس الهمز اللمز خلال من خلال إشارات من خلال إلى آخرين فالمجرد ما تتضمن رب العالمين قال أزال تلك الذنوب كلها فإذا استنثر خرجت الخطايا من ألفه طبعاً نحن على المجمضة بإيد اليمنى والاستنساء بإيد اليسرى. الاستنساء خلال خلالها الامتخاط يعني لكن تنظيفه باليد اليمنى أما امتخاطه كان يفعل نفسه ذلك بيده اليسرى. طب مجرد ما استنسرنا الآن وضوء وبعدها مجمضة وبعدها استنساء ماذا يخبر؟ كل ذنب فعلناه من خلال طب شو كمال الأنف له ذنوق الحواس كلها له ذنوق إذا شم الإنسان ريح امرأة متعطرة وماشى بالشارع وعمل شمها الريحة هاي؟ هذا زنب لمه زنب؟ هذا كبير من الكبائر إذا تعمد ذلك فكيف كيف يكون تنظيف ذلك الذنب بمجرد أنك تتوضأ وتنوي بذلك أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه يعني اذا نظر نظره للحرام نظره شوفه نظره احتقار للناس اذا كان في هناك يعلم خائنة الاعين اذا في نظره خيانه حتى اذا في نظره غدر طيب لما يتوضا وينوي بها التوبه فبمجرد ما غسل وجهه تنزل الخطايا حتى من تحت اشفار عينيه ما بقى لا اسى ابدا ازيلت ازاله كامله يعني تنظيف مقاصي النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر ان القلوب تصد كما يصدا الحديد الا وجلاؤها ذكر الله في جلال تنطفع تصبغ بتصير جنزة يعني فأنت تجدي بتنظفها تلمع كذلك أعضاء كلها لها ذنوب فكيف تنظيفها حينما تتوضا وتنوي بها التوبه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظافر يديه فإذا مسح براسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه طبعاً كمان أدنين إلى المعصية طبعاً لما بتسمع لاغاني بالحرام يعني ما تكون نشيدة ولم تكون هذا حرام فبدو تطهير الإنسان معروف الحديث يعني صب الآنك في أذنيه يوم القيامة إذا استمع إلى قينة إلى مطربة فيصب في أذنيه الرصاص المذاب يوم القيامة بدل الأغاني التي كان يسمعها في الدنيا طيب قال لا كمان ما هو يا أخي استمع لكلام ما هو كويس في مزحات وفي ك بسمعها شوف كانوا الكفار يضعوا أص أصابيعهم في آذانهم حتى ما يسمعوا القرآن طب انت ليش ما تحط أصابيعك في هذاك لما بتسمع الكلام السيء عشان ما تسمعه هديك معرض ويسمعوا القرآن انت ما تقدر تسمع المحصية طيب قال نفس الشيء اسمعنا غيبة ونميمة من الناس عبيج عب بيحكي لعفلق ايه وكمان عب تسمع أنت مبصود طب مع هذا الأذن أذن بيتي كمان صار إلى خطايا فتخرج عند ذلك انتبه الإنسان إلى الله عند أضوئه حتى تخرج من تحت اظافر يديه فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من بينيه فاذا غسل رجليه قطعت خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظافر رجليه ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافله الباقي كل دول تكريم من الله عز وجل واعطاه لكم نسال الله ان يكرمنا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه